أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما لا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من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 وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس وس لهما الشيطان ليبدي لهما ما عَنْهُ عنهما من سوءاتهما وقال, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْآتُهُ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا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 انننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما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 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا عند عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ إنهم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 تقدمون يا بني آدم إما يأتي رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار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 وقالت أولهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تف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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَعْنَا عَنْكُمْ قالوا مَا أَعْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة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 قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم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 نهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين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 إله غيره ان يكون هناك افراد من اجل ان من قومه ان يكون هناك افراد من الكاذبين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 بكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فإن جئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا.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 ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فان عذاب اليم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 مربيه قالوا ان بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربي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 ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائف فَذُلّ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا, فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم السبت وهو اليوم الثاني عشر من شهر شعبان سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الثاني من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين